ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعدت لهم عذابا اليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عفى فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عِذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدرىك ما يوم الفصل ويلا يوم إذ للكذبين